أربعون. سي سبعة وأربعون. سبعة وأربعون. ารเตร يم طو دين تاع. الإعداد للسفر. الإعداد للسفر. كن تضجت كباو الهم راو ل. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبئ شنطتنا. ي ا ل ื م أرينا. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. كن تضع ح ق <تصفيق> ي ب كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ لا تنسى جواز السفر لا تنسى อ و ا ز السفر ซอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ لا ت ن ต ى, <لا> ى ت ذ ك ر ั ا ل ط ร ر ا ن لا تنسى ت ذ ك ر ต الطيران อย่าลืมเช็คเดินทางนะ لا تنسى الشيكات ا ل س ي ا ح ي ิ لا تنسى الشكات السياحية. او كريم سانتان بيدوينا. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. ا خ ون طار كن แดด بيدوينا. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك. النظارة الشمسية. أ و م و ن د ا ت ن خ ذ م ع ك ا ل ق ب ع ة ا ل ش م س ي ة خ ذ م ع ك ا ل ق ب ع ة ا ل ش م س ي ة ك ن ت أ ن ت هل ت ر ي د أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك؟ خريطة طرق. كنّج أخذ مُرْشِد سياحي. هل تريد أن تأخذ معك مرشد ا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ كنّج أخذ مُرْشِد سياحي. هل تريد أن تأخذ معك م ظ ل َ ة م ط ر هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ لا ت ล م ق a n g k e سترة و ถุงเท้า تذكر البنطلونات البنطلات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. لا تل م نيك ا ي كم كات، وسّرة نا. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. لا <تصفيق> ت ش ي ن و س ي نا. تذكر البيجامات وقمصان النوم و ا ل ت ي شرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم و ا ل ت ي شرتات. คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูท أ, أ ن ت تحتاج إ ية, ل ى احذيه وصنادل وجزم انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกรตัดเล็บ تحتاج الى مناديل و ر ق ية, ون, ي ة وصابون ومقص اظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. كن تضع شاي وی بان سی فان ویا سی فان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.